بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير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 سَبّحونَ بحَمدِ رَبّهِم وَيُؤمنِنون بهِ وَاسْطَْفرِرونَ للَّذينَ آمنوا رَبنا رَبناَا وَسِعتَ كلُ شيءَيء الرحْمَةَ وَعمًا فَْفِد للَّذين تَابُوا والاتَّبَعُ سَبلَ وَاتَّبَعوا سَبلَك وَقِهِم عذاابَ الجحيِيم. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْلٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ومن, وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِي السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا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 على من يشاء من عباده لينفر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ مُسْلِمَاتٌ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَ قَدَ أَرسَل النَّابُ سَابِآياتنَ وَسُلقَ مُبين إِلَ فِي الرَعونَ وَهَا مانَ وَقَونَ فَقَاوا سَاحِرٌُ كَذَّاب فَلََّا جَاءهُمْ بِالحَقِّ مِنْ أَندِنَا قالَاُوا قُتُلُ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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنَّكُمْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكُمْ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابْ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أَخَافُ عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتطلع الى انداه موسى و انني لا اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وَماَا كَيد فِي العونَ إِلَّ فِي تَباب وَقَا الذي آمَنََا قَوْمِ التَّبِعُون أَهْدِكُمْ سَبِيلَغ الرَشَاد يا قَوْمِ إِ مَاهذِ الحَاءةُ الدُّنْي مَتَعُ وَإِنَّآخِرَ وَإِنَّ الْآخَِتَه يَدَعُ قَرب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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم وأنا أدعوكم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 وَأَ مَ رَدَّّنَ إلَ اللهَّ وَأََّ المُسْرِفِي لَهُم أَصحابُ النار فَسَتَذكُرون مَا أَقولُُ لَكُمْ وَغُفَووِضُ أَمْرِي إلَ الله إِ اللهَّهَ بَصيرٌ بِالعبَدَ فوقَااه اللهَّهُ سَئاتِ مَا مَكَرُون وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ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 قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ان لنا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ان لنا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ, إن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليل ما تتذكرون ان الساعَةُ لآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن اللَّهَ لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خَالِقُ كل شيء لا إله إلا هو ان تنفقون كذلك يؤفى كل الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء, والسماء بناء وصوّركم فاحسن صوركم ورزقكم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ثُ مِنْ عَلَقَةٍثُ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمَُّا لتَبلَلغُ أَشُددَّكُمْ ثمُ للتَكوا ثمُ للتَكُونوا شخى وَمِنكُم من يتَوَفى مِن قَبل وَلتَبلَلغُ أَجَلَمُ سَ وََلَ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 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ